ا ل ح م د لله نحمده و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت ر ك ونعوذ ب ا ل ل ه م ن شرور أ ن ف س ن ا ك اصدقاء أ ع م ا ل ن ا م ي ه د ه ا ل ل ه ف ل ا ء ا ل ل ه ل م ي ن ف ل ا ه ا د ي له و أ ش ه د أن ل ا إله إ ل ا ا ل ل ه وحده ل ا ش ر ي ك ل ه وأشهد أ ن م ح م د ا ع ب د ه و ر س و ل ه ص ل ا ل ل هناك عليه اصدقاء فمازلنا مع كتاب ا ل ق ر ا ء ة الحسان ل تفسير ا ل ق ر آ ن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى ا ل ل ي ل ة بين الله تعالى مع ا ل ق ع ا ة ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة و ه ي حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له قول المؤلف رحمه الله حذف المتعلق الحذف هذا مبحث طويل جدا في علوم ا ل ق ر آ ن و أ ص ل ه ي ر ج ع إ ل ى علم البيان والحذف في ا ل ل غ ة هو ا ل إ س ق ا ط و أ م ا في الاصطلاح فهو إ س ق ا ط جزء الكلام أ و كله لدليل هذا هو معناه في الاصطلاح والحذف له أ س ب ا ب كما أ ن له فوائد ك ث ي ر ة من هذه ا ل أ س ب ا ب مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر يعني الحذف قد يكون م ج ر د اختصار ويحترز المتكلم بهذا الحذف عن العبث مثال قول القائل الهلال والله أ ي هذا الهلال والله فالمحذوفون اي هذا هو م ب ت د ا لماذا حذف استغناء ا ب ق ر ي ن ة ش ه ا د ة الحال لو ذكره يكون عبثا من القول كذلك التنبيه على أ ن الزمان يتقاصر عن الاتيان من محذوف و أ ن الاشتغال بذكره يفضي إ ل ى تفويت المهم اي قول الله تبارك ت ع ا ل ى ن ا ق ة الله وسقياه اي احذروا ن ا ق ة الله فلا تقربوها و إ ي ا ك م أ ن تقربوا أ و تعتدوا على سقياها ثالثا التفخيم و ا ل إ ع ظ ا م التفخيم و ا ل إ ع ظ ا م ومنه قوله تبارك وتعالى في وصف أ ه ل ا ل ج ن ة حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا فهنا حذف الجواب ل أ ن وصف ما يجدونه ويلقونه عند باب الجنه لا يتناهى يتناه. فهنا الحذف يعتبر دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدون وما يجدون وترك للنفس هنا أ ن تقدر ما تشاء من الوصف ومهما قدرت فلن تبلغ وصف ما جعله الله تبارك وتعالى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن ذلك أ ي ض ا فغشيهم من اليم ما غشيهم أ ي لا يعلم كنهه إ ل ا الله تبارك وتعالى أ ي لا يعلم الذي غشيهم من اليم وكنهه إ ل ا الله سبحانه وتعالى ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة التخفيف لكثره دورانه في كلامهم يعني لما يكون ك ل م ة يتكلم ه ا الناس كثيرا ف إ ن ه م يخففون حروفها من ذلك قول القائل لا أ د ر ي ا إ ي ه في ا ل أ ص ل لا أ د ر ي كذلك لم يكن يا في يكن الأصل لم يكن. كذلك والليل إ ذ ا يسر أ ص ل ه ا يسري حذفت للتخفيف يحكى عن ا ل أ خ ف ش أ ن رجلا يقال له المؤرج السدوسي س أ ل ه عن ذلك قال له لماذا جاء في ا ل ق ر آ ن والليل إ ذ ا يسر فقال له لا أ ج ي ب ك حتى تنام على باب ليله ة بيزل يعني شين يتعلم قال ل تنام ليلة أقول لك ففعل فقال له إن عادة العرب ليلة أقول ففعل إن إذا عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه والليل لما كان لا يسري انما يسرى فيه نقص منه حرف كما في قوله وما كانت أ م ك بغيا ويا ا ل أ ص ل بغيه فلما حول ونقل نقص منه حرف كذلك من الفوائد ر ع ا ي ة ا ل ف ا ص ل ة وهذا ينطبق على المثال السابق والليلي اذا يسر وايضا نحو ما ودعك ربك وما ق ل وكذلك من الاسباب او من الفوائد ص ي ا ن ة اللسان عنه كقوله صم بكم عمي اي هم صم بكم عمي وكذلك كونه لا يصلح إ ل ا له كقوله عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة أ ي هو عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة أ و الله عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة وكذلك فعال لما يريد الله فعال لما يريد وكذلك شهرته حتى يكون ذكره وعدمه سواء كقول ر ؤ ب ة خير في جواب من قال كيف أ ص ب ح ت فحذف الجار يعني أ ص ب ح ت بخير م اما الأسباب التي تدعو أما الفوائد التي ممكن أ ن تجنى من ذلك فتجمع في كون الحذف في الغالب ي أ ت ي ي أ ت ي ل إ ف ا د ة التعميم هذا في بعض ا ل أ ح ي ا ن ي أ ت ي الحذف للتعميم كما س ي أ ت ي معنا وكذلك التفخيم و ا ل إ ع ظ ا م لما فيه من ا ل إ ب ه ا م لذهاب الذهن فيه كل مذهب وتشوفه الى ما هو المراد فيرجع قاصرا عن ا د ر ا ق ه يعني ايه يعني لما يحذف المحذوف الذهن يشتغل يقول لك ايه لك حذف ممكن يكون كذا م م ك ن يكون كذا م م ك ن يكون كذا كل هذا امور يحتملها هذا المحذوف ومع ذلك يرجع الذهن قاصرا عن إ د ر ا ك هذا المحذوف على وجهه الحقيقي فعند ذلك يعظم شانه ويعلو في النفس م ك ا ن كذلك طلب ا ل إ ي ج ا ز والاختصار وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل كذلك ز ي ا د ة ل ذ ة بسبب استنباط الذهن للمحذوف وكلما كان الشعور بالمحذوف اعثر كان ا ل ا ل ت ذ ا ذ اشد واحسن وكذلك التشجيع على الكلام لما المحذوف يحذف ب ش ج ع المفسر او المتكلم على الكلام ومن هنا سماه بعض اللغويين ش ج ا ع ة ا ل ع ر ب ي ة شجاعة العربية ا ل ع ر ب ي ة هناك بعض الامور ينبغي الالمام بها في هذا المبحث ايضا و مبحث طويل جدا يعني يرجع اليه في كتب البيان وفي كتب علوم ا ل ق ر آ ن ف د ع و ة الحذف لا تقبل الا بدليل لان الأصل, الاصل في الكلام عدم الحذف وان الكلام كام ليس فيه شيء م ح ز و ف كذلك ا ل أ ص ل أ ن يقدر الشيء في مكانه ا ل أ ص ل ي لئلا يخالف ا ل أ ص ل من وجهين وهما الحذف ووضع الشيء في غير محله كذلك الحذف خلاف ا ل أ ص ل وينبني على ذلك أ م ر ا ن الامر الاول اذا دار الامر بين الحذف وعدبه كان الحمل على عدمه اولى ا اذا قلنا هل هذا الكلام فيه محذوف مقدر ولا بالاصل يعني فيه ليس فيه ايه ليس احنا نقول انه بين محذوف محذوف مقدر مقدر هل الكلام وكثرته محذوف فيه المحذوف هو دار قلة قلته أولى. يعني إذا قلنا اولى اذا يعني ما ا ل م ح ز و ف هنا ف ق ي ل هو ا ل م ح ز و ف هنا حرف الجر و ا ل م ج ر و ر و مش عارف ايه و عادي يذكر ا ل م ح ز و ف ا ت و الضمير المتصل و نقول هنا اذا ض ا ر الكلام بين ق ل ة ا ل م ح ز و ف ه و ك ف ر ت ه كان الحمله على ي على قلتي اوله و هذا يرجع الايه الى ان الحزف خلاف الاصل الحزف خلاف الاصل كذلك ما من اسم حذف في ا ل ح ا ل ة التي ينبغي ان يحذف فيها الا وكان حذفه احسن من ذكره يعني لما ي أ ت ي في ا ل ق ر آ ن موضع فيه حذف هذا الحذف ابلغ من, إيه؟ من ذكر المحذوف كذلك مهما تردد المحذوف بين الحسن والاحسن وجب تقدير الاحسن كذلك متى تردد المحذوف بين ان يكون مجملا او مبينا فتقدير المبين احسن كذلك اذا دار الامر بين كون المحذوف فعلا والباقي فاعلا وكونه مبتدا والباقي خبرا فالثاني اولى يعني هذه بعض المهمات وهناك شروط للحذف أ ي ض ا هذه الشروط يمكن إ ج م ا ل ه ا في ا ل آ ت ي أ و ل اولا يب... لا بد أن ي ك ن ا ح ف ف ل ئ د ة لابد أ ن يكون الحذف ل ف ا ئ د ة ثانيا لابد أ ن يكون المحذوف ع م د يعني لما تحذف الفاعل الفاعل ده و ن د ه كذلك أ ل ا يكون المحذوف جزءا يؤدي حذفه إ ل ى خلل كذلك أ ل ا يكون عوضا عن شيء هناك أ د ل ة على الحذف ذ ك ر ه ا العلماء وهو دليل الحال ودليل المقال ودليل العقل ودليل ا ل ع ا د ة والتصريح به في موضع آ خ ر وغير ذلك مما يطول ذكره الحذف كذلك قد يكون الحذف حذف المضاف أ و المضاف إ ل ي ه حذف الموصوف حذف الموصول كذلك حذف المبتدا حذف الخبر حذف الفعل حذف المفعول به حذف الحال كل هذا له أ د ل ة لو ذكرناها لطال بنا المقام ويكفي في هذه المقدمه ة ما ذكرنا يكفي في ذ ه ا ل ما ذكرنا ثم بعد ذلك ندخل على هذا العنوان الذي ذكره المؤلف رحمه الله ويقول حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له كيف يفيد تعميم كده له المعنى المناسب له طيب قوله حذف المتعلق المعمول فيه ك ل م ة المعمول فيه هذه هي عطف بيان او بدل من ك ل م ة ايه المتعلق يبقى ك أ ن المعنى حذف المتعلق يفيد تعميم المعنى المناسب له يبقى هذا هو العنوان طيب ايه بقى هو حذف المتعلق اللي هو بينقصين ا ل م م ع و نقول ل ل فيه ا ج م ل ة الشيخ محمد بقى بقى معلش نتكلم محمد بقى معلش الجملة في ا ل ل غ ة العربيه ة ن ت ق ع من ع العربية ل الجملة اللغة ش م في حيث ا ل ت أ ث ي ر بتنقسم الى عامل ومعمول وعمل ل ذ ل ك النحويون عندما يتكلمون ع ل ى الاعراب يقول لابد ان تعرف ان ف ي عامل وفي معمول وفي ع ل ا م ة وفي موقع لكن نحن نختصر على المراد ا ل آ ن وهو العامل والمعمول ايه هو العامل العامل هو المؤثر في غيره او الذي يتحكم في ع ل ا م ة الاعراب مثال الفعل حروف الجر حروف الجزم أ د و ا ت النصب أ د و ا ت الشرط ونحو ذلك فهذه اسمها إ ي ه اسمها عوامل, اسمها إيه؟ عوامل. اما س ه إيه ع و المعمول م أ ا ا ل م فهو الذي ي ت أ ث ر بالعامل وتظهر فيه ع ل ا م ة ا ل إ ع ر ا ب تقديرا أ و لفظا فهذا هو العامل وذاك هو المعمول يبقى المعمول هو الذي ي ت أ ث ر بالرفع والنصب والجر وغير ذلك يبقى عندنا عامل ل ي ق ى ت ح ك م في ع ل ا م ة ا ل إ ع ر ا ب وعندنا معمول وهو الذي يتاثر أ ث ر ب ل ل الذي ع ا م وهو ي ت أ بالعامل يبقى يقول المتعلق أنت الآن المؤلف يقول حذف المتعلق المعمول فيه حذف المتعلق المعمول ايه فيه يبقى المحذوف هنا ايه المعمول المعمول اللي هو ايه تاثر بالعامل, يبقى المعمول اللي هو تأثر بالعامل الان هو محذوف م ف ه م طيب عندنا بقى لما يقول لك حذف المتعلق المعمول فيه يبقى ن ف ه م من ك ذ ا ان هناك محذوفات اثر فيها عامل, اثر فيها عامل فيقول هنا هذه ق ا ع د ة م ف ي د ة جدا متى اعتبرها الانسان في الايات ا ل ق ر آ ن ي ة اكسبته فوائد ج ل ي ل ة وذلك ان الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به فاذا إ ذ أطلقه ف إ أ ط ل ق ه الله تعالى وحذف المتعلق فعم ذلك المعنى ويكون الحذف هنا أ ح س ن و أ ف ي د كثيرا من التصريح بالمتعلقات و أ ج م ع للمعاني ا ل ن ا ف ع يقول الفعل يقول وما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به كلمنا ا ايضا عن الشرح متعلقات الفعل التي هي مقيدات الفعل ما هي ع ب ا ر ة عن ايه ع ب ا ر ة عن الفاعل الذي صدر منه الفعل والمفعول الذي وقع عليه الفعل والزمان الذي وقع فيه والمكان الذي وقع به و ا ل ه ي ئ ة التي وقع عليها و ك و ن و مؤكدا يعني ا ل ت أ ك ي د مثلا يدفع توهم المجاز او المراد المراد و ن التكرار ونحو ذلك مما يعتبر اوصافا وقيودا للفعل هذه هي مقيدات الفعل فشيخنا ا ل يقول الفعل وما معناه متى قيد بشيء تقيد به لكن إ ذ ا أ ط ل ق ه الله تبارك وتعالى إ ذ ا أ ط ل ق ربنا تبارك وتعالى ذلك وحذف المتعلق يقول فعم ذلك المعنى يبقى المعنى هنا هيكون اعم مما لو قيد بشيء من ذلك وهذا هو الذي يسميه العلماء الحذف لايه للتعميم هذا هو الحذف للتعميم الحزف للتعميم هذا يعتبر نوعا من ت ع ر ل ي ه الفعل عن القيود من ج ه ة اللفظ لكن ا ض ا ف ة هذه القيود من حيث المعنى من حيث المعنى حيث والسياق والقرائن مما يعتبر موازيا لذكر اللفظ يعني ايه للتعميم نقول ان الحزف للتعميم له برضو الحزف المراد منه ان اللفظ المحذوف يفيد معنى عاما وليس معنى خاصا طيب هذا المعنى الان آ ن ل ل ي ح اللي احنا يعني ا احنا نريده لما احنا عرينا الفعل عن القيود من ج ه ة اللفظ هل بقي هذا المعنى من حيث السياق والقرائن بحيث اننا لو ق ر أ ن ا ا ل ا ي ة او ق ر أ ن ا النص نستشف ن من هذا النص ان هناك شيئا محذوفا ها هو ه ذ المراد ا الشيخ بقى يقول وذلك ان الفعل وما هو في م ع ن ا متى قيد بشيء تقيد به فاذا اطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعم ذلك المعنى فعم ذلك المعنى. اديكم ل م ع ن ى أ مثال مثلا غير اللي الشيخ ذكره انه مثال يفيد أ ك ث ر و أ ك ث ر ب قول الله تبارك وتعالى ف أ م ا من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر هنا قوله تبارك وتعالى ف أ م ا من أ ع ط ى أ ع ط ى ده إيه؟ مش فعل اين المتعلق بتاعه محذوف ما قالش ربنا قال ربنا سبحانه وتعالى فاما من اعطى شفاعته أ و أ ع ط ى وجاهته او اعطى قوته م مش كده واتقى نفس الكلام لكن هنا قال ايه وصدق بالحسنى يبقى انا قيد صح فربنا تبارك وتعالى لما يقول فاما من اعطى لهذا حث على العطاء والبذل ممكن انت وانت بتفسر تغوص في اعماق هذا المعنى طول العطاء هذا يشمل عطاء المال ها؟ مش دا والمال ده أ ن و ا ع المال أ ن و ا ع منه المتاع هذا من أ ن و ا ع المال المركوب من أ ن و ا ع المال تدخل بقى على اعطاء ا ل و ج ا ه ة وجهتك انت ممكن تعطيها الواحد اللي انت تشفع له عند سلطان أ و عند غيره او أ كذا, أو كذا تعطي العلم ها تعطي العطف تعطي الحنان تعطي كل ما هو مطلوب منك بذله يبقى شوف بقى لما ربنا ص ب ح ا ه ت ع ا ل ى ف أ م ا من أ ع ط ى بيدي لك بقى إ ي ه بيديك بقى مجال اللي انت تعمم المحذوف أ ع ط ى إ ي ه اعطى إ ي ه فهذا حث على العطاء بكل أ ن و ا ع ه نفسك كده و ا ل ث ق ى زي ما سياتي بقى في شرح المحذوف الشيخ رحمه الله فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العطاء لم يذكر ربنا تبارك وتعالى نوع العطاء طيب هل ذكر ربنا سبحانه وتعالى لمن يكون هذا العطاء لا لم يذكر برضه ممكن انت تكلم لمن هذا العطاء ممكن تعطي وهذا العطاء يكون واجبا عليك صح لو الزكاة ممكن تعطي وهذا العطاء ليس واجبا عليك على سبيل الهديه ممكن تعطي لغني مش كده يجوز ولا ما يجوز يتكلم ج و ز لمن ي ع ط ي ومتى يعطى ي م ت يعطي, يعطي؟ ه ن اللفظ عام لا في مكان ولا في زمان ولا كذا ولا كذا متى يعطى ي ع ط ي باناء الليل واطراف النهار في كل وقت اعطي واين ي ع ط ي كذلك في كل مكان ممكن انت تعطي فيه تعطي ما لم يكن هناك نهي عن العطاء في هذا المكان وكيف يعطي كل هذا يشمل ما اراده الله تبارك وتعالى في قوله فاما من اعطى, فأما من اعطى فهنا نقدر نقول ان الله عز وجل لم يذكر ما الذي يعطى ولم يذكر من الذي يعطى ولم يذكر مكان العطاء ولم يذكر وقت العطاء الى اخره حتى يدع مجالا للقارئ ان يذهب خياله وتفكيره ك ل م ذ ه ب وبعد في الاخر زي ما قلنا ايه فيرجع ايه قاصرا فيستعظم النص ا ل ق ر آ ن ي ويستعظم كلام الله سبحانه وتعالى خلاص هذا مثال للحذف حذف المتعلق فهنا الشيخ رحمه الله ذكر ا م ث ل ة ا ق ر أ اخ محمد الحمد الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم على رسول صلى وسلم عليه فقال ب ع د ه ف المؤلف رحمه الله ولذلك ا م ث ل ة ك ث ي ر ة جدا منها انه قال في ع د ة ايات لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون فيدل ذلك على أ ن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أ ر ش د ك م إ ل ي ه وكل ما علمكموه وكل ما أ ن ز ل عليكم من الكتاب و ا ل ح ك م ة ولعلكم تذكرون فلا تنسون ولا تغفلون فتكونون فلا فلا ل ا ن دائما متيقظين م ر ه ف الحواس تحسون كل ما تمرون به من سنن الله و آ ي ا ت ه فتذكرون جميع مصالحكم ا ل د ن ي و ي ة ولعلكم ا د ي ي ن ة و ل تتقون جميع ما يجب اتقاؤه وكل ما يحاول عدوكم أ ن يوقعكم فيه من جميع الذنوب ويدخل ا ا ل م ع ص في ذلك ما كان صياخ الكلام فيه وهو فرد من أ ف ر ا د هذا المعنى العام ولهذا كان قوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يفيد كل ما قيل في ح ك م ة الصيام أ ي لعلكم تتقون المحارم عموما ولعلكم تتقون ما حرم الله على الصائمين من المفطرات والممنوعات ولعلكم تتصفون ب ص ف ة التقوى وتحصلون على كل ما يقيكم و... على كل ما يقيكم مما ما مما ت ر ه وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا ا ل ل ف مثل قوله هدى للمتقين أ ي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى نعم يعني الشيخ رحمه الله يقول هنا أمثلة كثيرة لحزف المتعلق العموم رحمه أمثلة الشيخ يقول كثيرة الذي يفيد الله لحزف كقوله تعالى لعلكم تعقلون هنا لم يذكر المعمول ها؟ لعلكم تعقلون ايه لم يذكر الله تبارك وتعالى انما هنا ذكر ربنا تبارك وتعالى الفعل اللي هو العامل اللي هو ايه تعقلون تبارك ت ع ا ل ى المعمول فيه لم يذكره الله تبارك وتعالى لماذا حتى يفيد التعميم طبعا هذا ليس قاصرا على ا ل ا ي الآية التي تقول لعلكم يعني ممكن كل ا ل آ ي ا ت التي فيها السؤال عن او التي بها تعلق للعقل مثلا يعني م ث ل افلا أ تعقلون أ ف لم ا تعقلون ل يذكر الله تبارك وتعالى بعدها افلا تعقلون ماذا فانت ممكن تضيف اكثر من معنى على حسب السياق القراني آ ن ل معك. كذلك أفلم افلم تكونوا تعقلون, تعقلون؟ ك ذ لقوم ك ل يعقلون ل ق و ماذا يعقلون م ذلك ب أ ن ه م قوم لا يعقلون ممكن تقول ل ا ي ع ق ل و ن ا ل ق ر آ ن الكريم لا يعقلون ا ل آ ي ا ت ا ل ك و ن ي ة لا يعقلون لماذا خلقوا تذهب أ ن ت كل مذهب ممكن تحتمل الايه فهذه أ م ث ل ة لبيان إ ف ا د ة العموم من حذف المعمول فيه أ و المتعلق قوله تبارك وتعالى ع لعلكم ك م ت ق و يقول ن الشيخ ل ع تعقلون عن الله كل ما أ ر ش د ك م إ ل ي ه وتعقلون كل ما علمكموه وكل ما أ ن ز ل عليكم من الكتاب و ا ل ح ك م ة كذلك في قوله ولعلكم تذكرون ل ل ع ك ماذا تذكرون تذكرون م أ ي ن العامل ا ل آ ن تذكرون هذا تذكر هو الفعل طيب المعمول فيه م ح ز و ف لماذا ل إ ف ا د ة العموم وعلى نحو هذا فقس يعني مثلا لعلكم تتفكرون نفس ك ل ا م الذي قلناه ن ا يقال هناك ان ا ل م ح ز و ف ل إ ف ا د ة العموم يتفكر في ماذا حسب السياق وتقول يتفكر في نعم الله يتفكر في آ ي ا ت الله ا ل ك و ن ي ة يتفكر في آ ي ا ت الله ا ل م ت ل و ة يتفكر في نفسه ي تفكر فيمن حوله فالتفكر هنا مجال واسع للمفسر انه يتكلم فيه وكذلك التقوى كما ذكر رحمه الله فضل أخي الحمد قال وكذلك قوله ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون أ ي ان الذين كانت التقوى وصفهم وتركوا المحارم شعارهم متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل امر يوجب لهم ا ل م ب ا د ر ة الى المتابع ل ع ظ م ة الله وما يقتضيه الايمان وما توجبه التقوى وتذكروا عقابه ونكاله وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات فاذا هم مبصرون من اين ا ت و ا ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه فبادروا ب ا ل ت و ب ة النصوح فعادوا إ ل ى مرتبتهم وعاد الشيطان خاسئا مطحورا آية الآية الذين إذا نسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم هنا في هذه الآية في هذه نسهم هم هنا هذه إذا تذكروا فإذا اتقوا طائف المحزوف إن من مبصرون وضع كم موضوع أحمد انت متبرع لك ي ا اعرف انت مش م ع ي ا بس عشان أفكر انت مش صح فبعرف انت مش صح ه ا ه احنا ها نا بنقول الحزف هنا في كم موضع في الايه حزف المتعلق、ها. اذا م س ت ه م ط ا ئ ف مذكوره احسنت يا كريم تذكروا والثالث م ب ص ر و ه ي ب ا ى في ث ل ا ث ة مواضع في هذه ا ل ا ي ة حذف فيها المعمول فيه فشوف ا ي ة و ا ح د ة ممكن انت يعني ايه؟ تقعد تكلم ع د ت على الايه دي بما فتح الله تبارك وتعالى عليك من العلم إ ن الذين اتقوا اتقوا ماذا كذا وكذا وكذا, وكذا. تذكروا تذكروا ماذا ف إ ذ ا هم مبصرون مبصرون ماذا مبصرون الحق مبصرون ن ف ع ترك المعاصي مبصرون السبل والطرق التي تتخلصون بها من المعاصي ومن الشيطان إ ل ى آ خ ر ه ممكن كل هذا تقول في هذه ا ل آ ي ة فالحذف هنا يفيد إ ي ه التعميم إ ن الذين اتقوا اذا م س و ل ذلك الشيخ رحمه الله يقول لك إ ي ه في البدايه يقول لك هذه قاعدات مفيده جداً الإنسان في الآيات جدا ب التفسير بتاع بيفوتش بتقرأ يجد داع الموضوع عنده كل لاحظت ب تجد ا الساعة الله ع دي رحمه ت ان الشيخ ر ح ما ه ل ل ه ما يمر بموضع فيه حذف متعلق يفيد العموم الا ويعمم تفسير ق و ل الله ده نقرت كلمة في تفسير الايه ديه كلمه طيب ايه اللي خلا الشيخ يقول سطرين ث ل ا ث ة هو نظره فيما في يفيده ا ل م ح ز و ف من التعميم لذلك يقول لك إيه؟ فوائد جليلة اكسبته ايه فوائد ن ع قال وكذلك ما ذكره على وجه ا ل إ ط ل ا ق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين وبلفظ إ ن الذين آ م ن و امنوا ونحوها فإنه يدخل فيه يدخل ج ي يجب ي ع ما م ا ا ل إ به من ا ل أ ص ل و ل ع ق ا ئ د ونحوها ا ا والأحكام ل ل أ أ ع مع م ه قوله بالله قيد قولوا في الآيات ذلك مثل بعض آمنا و ن يعني إن الذين الذين وعملوا إن آمنوا إن الذين آمنوا الصالحات أب امنوا ب إ ي ه لازم أ ر ك ا ن إ ي م ا ن الست يعني ا ل م ح ز و ف هنا معروف يعني ما... لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إ ن الذين آ م ن و ا ولم يذكر آ م ن و ا بماذا آ م ن و ا بماذا إ يا أ ن ت م ا تقول إ ن الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم ا ل آ خ ر والقدر خير و ش ر نعم قال وكذلك ما امر به من الصلاح والاصلاح وما نهى عنه من الفساد والافساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد كذلك نعم يعني المفسدين هنا بعد مثلا يحب في في والله لا يحب المفسدين ولا في الأرض إصلاحها الإفساد في الأرض, هنا ولا في الأرض ولا تفسده هذه ت يكون حسي ي ك و ن معنوي و أ ي ض ا ه ذ ا ا ل ف س ا د يعم ك ل ل ما يمكن ي أن ط قوله علينا ه فساد أو فساد إفساد أو ل ع ق ي د ة ذ ان فساد إفساد ا للحرص ل و س ل الله د أ للأبدان خ ل كل ا إفساد ق ذ ا يحب د خ ل المعنى وكذلك قوله إن الله فيه ي هذا إن المحسنين و أ ح س ن و ا للذين أ ح س ن و ا الحسنى هل جزاء ا ل إ ح س ا ن إن ا ل إ ح س ا ن يدخل في ذلك كله ا ل إ ح س ا ن في ع ب ا د ة الخالق ب أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك و ا ل إ ح س ا ن إ ل ى المخلوقين بجميع وجوه ا ل إ ح س ا ن من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها ا الله المحسنين المحسنين بماذا المحسنين ا يعني يحب إن إلى م ذ أو هذا درجة تحدد المعنى وهل ا ل إ ح س ا ن هو المراد الانفاق م ر د ا ل إ على الفقراء ولك فلان هذا محسن فقط ولا ا ل إ ح س ا ن الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل يدخل فيه هذا وذاك ذ فحذف ل قوله تعالى الهاقم التكافر المتكافر به ليعم النبي ك به جميع ما يقصد الن... ما يقصد الناس فيه ا ل م ق ا ف ر ة من الرياسات و ا ل أ م و ا ل والجاه والضيعات و ا ل أ و ل ا د وغيرها مما تتعلق به أ غ ر ا ض النفوس ف ي ن ه ه ا ذلك عن ط ا ع ة الله وكذلك قوله تعالى والعصر الوجود ولهذا الإنسان خسارة لازمة قال الشارح الله قال الخسر ظرفا لفي لفي فجعل جميع خسر رحمه خسر إن من في فيه أي و ا ل ض ر ك محيط بالمظروف يعني أ ن ا ل إ ن س ا ن منغمس في الخسر والخسر محيط به من كل جانب إ ل ا من اتصف ب ه ه ذ ا ل ص ف ا ت ا ل ع ا ر ض ة ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و الصالح ا ا ت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال اتصف والعمل بالصبر قال وقوله فاله أ ا ذكري ان كنتم لا ت ع ل م و ن ف ذ ك ر ا ل م س ؤ و ل ي ن و ا ط ل ق ا ل م س ؤ و ل ع ن ه لعم ي كلما ي ح ت ا ج ه ا ل ع ب د و ل ا ي ع ل م ه طبعا انا احب ان فصل ر س و ل ن ن ا ق ل ن ا ف س أ ل و اهل الذكري ان كنتم لا ت ع ل م و ن ب ي ه ب ب ا ل ي ن ا ت و ا ل ز ب ر و خ ل م حمد طيب يومها فاكرا س أ ل ت و ا ليا نعم وقلنا ا ن ه ي كلمة ج م ل ة ان كنتم لا تعلمون دي ج م ل ة ايه ا ع ت ر ا ض ي ة وان المعنى ف ا س أ ل و ا اهل الذكر بالبينات والزبر ان كنتم لا تعلمون انما لو قلنا لو ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر يبقى هنا تحدد المعنى المراد لكن في قوله تعالى ان كنتم لا تعلمون هنا حذف المعمول فيه ليفيد ايه التعميم فيقول فذكر المسؤولين واطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه يعني ان كنتم لا تعلمون هل هذا يخص امور الدين وحدها لا و ذ لما ك احنا ل ت أ ت ي ك ق ض ي ة من القضايا بين شخصين في مجال من المجالات كمجال ا ل ت ج ا ر ة او الصناعه او كذا كذا نرجع لاهل الذكر في هذه ا ل م س أ ل ة شوف الناس اللي هم اعتبروا اهل ذ ك ر في مسائل ا ل ت ج ا ر ة عندكم من التجار او الصناع كيف يقضون في مثل هذه المسائل التي لم ي في أ ت ي ف ي ا ل ش ا ر ع فيها بقول فصل ف م ر ج ع ه ا الى العرف ونقوله ل هنا ارجع لاهل الذكر اللي هم فيه في هذا في ه المجال في مجال صناعه ا ل ت ج ا ر ة ا ل ف ل ا ح ة نحو ذلك نعم قال الشارع رحمه الله فيعم كل ما يحتاجه العبد كلما في نسخة الشيخ مكتوبة جميعا نسخة مكتوبة قال الشيخ ولا تكتب جميعا إ ل ا إ ذ ا كانت ش ر ط ي ة مثل كلما أ ر ا د و ا ان يخرجوا منها من غم أ ع ي د و ا فيها كلما أ ل ق ي فيها ف و ج س أ ل ه م خزنتها أ م ا إ ذ ا كانت كل بمعنى ا ل إ ح ا ط ة ف إ ن كل تكتب وحدها وما وحدها إ ذ ن العبارة كل العبد ما يحتاجه وكذلك ل يعلمه من أمور الدنيا والآخرة تعليق على الجملة الأخيرة ا يعني من أمور من نحن ل الشيخ السعدي الله قال المغلف رحمه الله ا م رحمه رحمه و ك أ م ر ه تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثنائه علي وثناؤه عليهم وبيان ك ث ر ة أ ج و ر ه م من غير أ ن يقيد ذلك بنوع ليشمل أ ن و ا ع الصبر ا ل ث ل ا ث ة وهي الصبر على ط ا ع ة الله وعن معصيته وعلى اقداره المؤلمه ة يعني يأمرنا يا يا الذين يذكر يبقى يا اللي وتعالى على وتعالى المتعلق المتعلق على ربنا سبحانه يا امنوا هنا انت وانت لما بالصبر لم الله ماذا محذوف ماذا اصبروا وصابروا اصبروا على ماذا؟ لم يذكر الله تبارك المتعلق هنا المتعلق هنا يبقى اصبروا اللي انت وانت بتفسر اصبروا جوز او عن ماذا اقول صبر على ا ل ط ا ع ة صبر على ا ل م ع ص ي ة صبر على اقدار الله ا ل م ؤ ل م ة لان ه ن المحذوف ا أفاد, افاد التعميم نعم ومقاول ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير ان يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى ومن هذا قوله تعالى فان احصرتم ليشمل كل حصر فان خفتم فرجالا او ركبانا ليعم كل خوف يعني في استيصر الهدي معين فان من هنا فما موصوف قوله هل الاحصار احصرتم باحصار ومعين بحيث نحن نقول ان ا ل آ ي ة هذه قيدت بهذا اللفظ فلا يكون الاحصار الا من قبل عدو ولا الاحصار يدخل فيه غير العدو كالمرض ونحوه ا ل ع وقد والمرض ونحوه نعم ا ل و ق يقيد ذلك ببعض الامور فيتقيد به ما س ي ق الكلام لاجله قال وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر ا ل ا م ث ل ة عليه لطالت ولكن قد فتح لك الباب فامش ي على هذا السبيل المفضي الى رياض ب ه ي ج ة من اصناف العلوم يعني الشيخ رحمه الله يقول هذه مجرد ايه الله امثلة رحمه مجرد هذه وعليك أ ن ت يا طالب العلم إ ذ ا نظرت في نص مش قراني ونحن نص وإن كنا احنا الان نتكلم عن ايه على القواعد الحسان في تفسير ا ل ق ر آ ن لكن هذه القواعد م أ خ و ذ ه من كلام العرب من علم البيان ومن علم النحو ونحو ذلك وهذا ينطبق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا يعني ممكن أنت ب تجد ر شرح أ حديث ت هذه المعاني فتحت لشارح ولم تفتح ل آ خ ر ممكن تفتح لك هذه المعاني أ ن ت عندما تستنبط الفوائد إ ذ ا وقفت على هذه ا ل ق ا ع د ة و أ ت ق ن ت ه ا تستطيع أ ن تستخرج من الفوائد الكثير والكثير من من هذا النص ما لم يستخرجه غيرك من قبله نعم قال الشارح رحمه الله ويلتحق بهذه ا ل ق ا ع د ة أ ن الحكم المعلق بوصف يدل على ع ل ي ة ذلك الوصف فيه فمثلا إ ذ ا قلت إ ن المتقين في جنات وعيون أ ي من أ ج ل تقواهم فالحكم المعلق بوصف يدل على ع ل ي ة ذلك الوصف لهذا الحكم ويدل أ ي ض ا على أ ن ه يعم بعموم هذا الوصف و أ ن ه يقوى كلما قوي ذلك الوصف ويضعف كلما ضعف ومنها مما لم يذكره المؤلف يعني الشيخ رحمه الله يريد أ ن يبين الجزء الثاني من كلامه في ا ل أ و ل ان الحكم الذي علق على وصف هذا يزداد ب ز ي ا د ة هذا الوصف ويقل ب ق ل ة هذا الوصف يعني يقول إ ي ه إ ن المتقين في جنات وعيون ربنا سبحانه وتعالى ح ك م المتقين بإيه؟ بالجنات إ ي ه ب والعيون ففوهب من ذلك أ ن دخولهم ا ل ج ن ة ورزقهم بهذه العيون إ ن م ا ذلك لهذا الوصف المتقدم وهو إ ي ه وصف التقوى يقول فالحكم المعلق بوصف يدل على عليت ذلك الوصف لهذا ا ل ف ق وبعدين ويدل أ ي ض ا على أ ن ه يعم أو يعم بعموم هذا الوصف و أ ن ه يقوى كلما قوي ذلك الوصف ويضعف كلما ضعف إ ذ ق يدل أ ي ض ا على أ ن ه يعم بعموم هذا الوصف يعني في جنات وعيون جنات في جنات وعيون هل المتقون هؤلاء المتقون الذين اتقوا الله عز وجل هل هم في م ر ت ب ة و ا ح د ة لا في مراتب فكلما قوي هذا الوصف في شخص كان له من ا ل م ر ت ب ة ما ليس لغيره حتى ينتهي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتقى الناس واخشاهم لربه سبحانه وتعالى فلذلك كان له في ا ل ج ن ة د ر ج ة لا, تنبغي أو لا ينبغي ان تكون الا لواحد فقط وهو النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لان ي ل هنا قلنا ان الحكم علق على وصف وكلما قوي الوصف كلما ايه كلما قوي الوصف كلما قوي الحكم يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اعظم الناس م ن ز ل ة وعلى أ الناس مرتبه يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن الحكم هنا أ و الوصف هنا الذي علق على الحكم الذي علق على الوصف الوصف عند النبي صلى الله عليه وسلم في غ ا ي ة ما يمكن أ ن يوصف به المتقون نعم قال رحمه الله ومنها مما لم يذكر ه المؤلف أ ي ض ا ل أ ن ه أ ش ا ر قال ا ل أ م ث ل ة ك ث ي ر ة قوله تعالى أ ل م يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ف أ غ ن ا و ك و ض ا لان فهداك ف وعائلا أ غ الذي ك أ ن ا ل حصل من هذا حصل له ولغيره ف إ ن الله تعالى اواه واوى به أ ي ض ا فهو ف ئ ة كل مؤمن وهو م ل ج أ كل مؤمن فيما يقدر عليه ووجدك ضالا فهدى هداه وحده أ م هداه وهدى به هداه وهدى به ووجدك عائلا فاغناه و أ غ ن ى به ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ل ل أ ن ص ا ر أ ل م أ ج د ك م ضلالا فهداكم الله ب ه و ع ا ل ة ف أ غ ن ا ك م الله ب ه ومتفرقين ف أ ل ف ك م الله ب ه قال فلو قال أ ل م يجدك يتيما فاواك ووجدك ضالا فهداك ووجدك عائلا ف أ غ ن ا ك صار مخصصا فلما حذف المتعلق صار عاما ا إذا القائدة الرابعة القواعد الحسان في تفسير القرآن وهي المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب、له. خلاص هذه حذف هي وهي فيه له في تفسير يفيد تعميم قلنا عشرة من أ ض في هذه ا ل ق ا ع د ة ان هناك إيه اسباب ا ل ح ذ ف وهناك فوائد من الحذف وهناك شروط للحذف واهم هذه الشروط ان يكون الحذف لفائده ة يكون ذ الحذف、لفائدة. وهذا الشرط مجمع عليه بين إن الحذف ا لفائدة الشرط البلاغيون لا لفائدة بد يكون يكون بين ان ان المحذوف عمدة ان يقوم دليل على الحذف قلنا معنى قول المؤلف المتعلق المعمول فيه ان ا ل ج م ل ة في ل غ ة العرب تنقسم من حيث ا ل ت أ ث ي ر الى عامل ومعمول وعمل ان العامل الذي يتحكم في حركة ما يأتي بعده وهو المعمول فيه او الذي بعده يتحكم في يأتي فيه يؤثر في غيره حركة وهو واما المعمول فهو الذي ي ت أ ث ر بالعامل وقلنا ايضا ان العلماء يذكرون ذلك او علماء النحو في ك ي ف ي ة اعراب ا ل ج م ل ة ف ي ق و ل و ا ل ج م ل ة فيها عامل ومعمول و ع ل ا م ة وموقع قلنا كذلك الان هذا في السياق ان الحذف ا ل ق ر آ ن ي وقع بحذف م ب ت د ا او حذف الخبر او حذف الحال او حذف ا ل ص ف ة او الموصوف او المضاف او المضاف اليه ومن العلماء من يقسم الحذف الى حذف م ف ر د ة او حذف ج م ل ة ثم يتفرع من ذلك الى ما ذكرناه هذا الحزف كما ذكر العلماء له فوائد ج م ة على ر أ س ه ا إ ف ا د ة التعميم والتفخيم والتعظيم هذا والله تبارك وتعالى أ ع ل م وصل اللهم على محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم